Fifty Languages Tujreira Thamaniyatun عشرون Thamaniya wa'ashuroon Hachashum tauskha Fi الفundق Shakawa Fi Shakawa دوشم اوف هشرب الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل بس لا يوجد, لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن مر يمكنكم ان تكلفوا احدا ليصلحه أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ ونم تليفون لا يوجد تليفون في الغرفة لا يوجد تليفون في الغرفة ونم لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد تلفزيون في الغرفة ونم بالكون لا يوجد بلكون شرفه لا يوجد بلكون للغرفه ونم شبرسر دد الغرفة صاخبه الغرفه صاخبه ونر تسكو دد جدا الغرفة صغيرة جدا الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا غرفة التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل جروقابزم اوف المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تيليفيزر قوتاغ معطل التلفزيون متعطل هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني ار شباو <تصفيق> السعر عال جدا علي <تصفيق> <تصفيق> السعر غالي جدا نحبو تزور شقه عندكم عندكم ما هو ارخص <مأغوب> هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا ما اغوبلغوم زغبسفق شيعه هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا ما اغوبلغوم ريستوران شيعه هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟